الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الموسلين وعلى آله وصحبه أشمعين أما بعد فيقوم المصنف رحمه الله باب الجعالة الجعالة بخلت الجين جعالة وجعالة وجعالة, وجعالة. وهي الشيء الذي يضعه الإنسان لفعل مخصوص على وجه مخصوص وهذا الفعل كرد الآبق ورد الشارك وفتح الشيء المقفل على وجه مخصوص على حسب ما يشترقه فقد يشترق زمانا معينا فقوله من رد بعير الشارك خلال شهر او رد سيارة الضائعة خلال سنة أو نحو ذلك فهذا كله من الجعالة فيقوم عرض الجعالة على وجود حاجة من الجاعب كرد شيء مفتوض له يشترط على شخص مخصوص أو على العموم على شخص مخصوص كأن يقول يا محمد إذ رددت سيارة الضائعة ثلث ألف ريال فحينئذ يقع أقض الجعالة بين شخصين معينين الجاعد والمجعول له الشخص محمد فلا لسي إلى غيره وربما جعل الحكم عاما فقال من رد علي بعيني فقوله من منصير العموم تشمل عموم الناس ولا في بالطرف الثاني من العاقب بشكل مخصوص وهذا الباب من الأبواب المهمة والأثر في مشروعية الجعالة ما فدف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرها وأذن بها واستحلى أخذ الجعال بذلك ومن هذا العلم منقول إن مشروعيتها ثبثت لدليل الكتاب وهذه المسألة مذنية على مثلة أصولية أقدمت الإشارة إليها غير مرة وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا فقد جاء عن يصف عليه السلام أنه قال من جاء بِهِ حِمُّ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ فجعل عليه الصلاة والسلام حن البعير وحن البعير معروف بالعرف لأن البعير يحمل وسقا كاملا وسقا كاملا من التمر وهو ستون صاعا فقال من جاء بسواء الملك المفقود الضائع نعطيه هذا القدر وهو ستون صاعا فهذا الفعل من نوسف السلام قصه الله عز وجل في كتابه ولم يرث بشريعتنا ما يخارفه فدل على أنه يجوز للإنسان إذا ظاهره شيء أو هرب له شيء أو أعززه فتح شيء أو نحن ذلك أن على الجعل لمن يقوم به وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث هذه صحيحة من صدري أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفرة سافروها فمروا على حي من أحياء العرب وشألوهم أن يضيفوهم فانتنعوا ودخلوا عليه فشاء الله عز وجل أن لجغ سيد الحي فلما لجغ ما تركوا شيئا إلا فعلوه لعلاجه فلم يفده شيء فقال بعضهم لبعض إن هؤلاء الذين نزلوا عليكم قد يكون عندهم شيء فليس ألتموهم فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن سيدنا قد لد فهل من عندكم من شيء ما تركنا من شيء من إلا فعلناه فلم يفدوا شيء فهل من عندكم من شيء وكان فيه امرأ فقال إني والله إنا قد اصطبهناكم فلم تضيفونا فوالله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جؤناً فجعلوا لهم قطيعا من الغنب فقام رضي الله عنه ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل وقام الرجل كأنما انشط من العقاب ليس فيه منقلبة لعنما يتغير به حال صحيحا كأن منصبه سوء فأعطوهم الجعل كاملا ووفوا لهم فلما أرادوا أن يقسموا الجعل قال بعضهم لبعض حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا جانب وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا بي معكم بسهم وفي حواية الأمام إبريكا أنها رقية وخذوا القطيعة واضربوا لي معكم بسهم وضحفوا عليه الصلاة والسلام وجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله عليه أخذوا الجعلة على معالجة هذا الرجل وشفائه بإذن الله عز وجل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعلة على بقية وتفرأت على هذا الحديث مسألة بقية التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى بعد بيان مشرورية الجعل الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن النبي أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على ماء ولما نزلوا إذا رجل قد لده إن من حي من عقرب فسألهم سائل وقال إن بالماء رجلاً لدغا فهل من ذلك من شيء فقام رجل فرقاه بساتحة الكتاب فالشفاق الله عز وجل فأعطوه شائعاً فلما أخذ الش cues جاء إلى سحابه عليه وقالوا له أخذت على كتاب الله أجرا أخذت على كتاب الله أجرا وما زال به حتى أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه قد أخذ على كتاب الله أجرا وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة فقال عليه السلام إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَنِهِ أَجْرًا كِتَابٌ وَتَرَرْ فهذا الحديث يدل أنا من صورية أخذ الجعب وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما أذن في الحديث السابق أن يأخذ الغنم والشاء لقاء شفاء الذين كذلك حديث خالجة بالصد أن عمه رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه عمه وهو من بني تنين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف جسمه وقيل عز الله بن عثير وقيل غير ذلك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ المفاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثافر فنزل على مربح فإذا فيه رجل مجمون مكبر بالحديد فقال له أهل ذلك الحي إنكم أتيتم من عند هذا الرجل الذي جعل الله خير على يده فهل من, من شيء لهذا المريض؟ فقام رضي الله عنه وأرضاه ورطاه ثلاثة أيام وكان يطيه بالفاتحة مرتين في اليوم يجمع ذريقه ويتهب عليه رضي الله عنه وأرضاه فلما كان اليوم الخالف شفي الرجل فأعطوه حطاء جعلا ومضى رضي الله عنه إلى رسول الله سلم وأتاه فقال عليه السلام خذ وأزل له بأغله وقال لعذر من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق فهذا الحديث أور الإمام أحذر في مجنده وضع بأصحاب السلم فمجموع هذه الأحهادية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل عند أهل العلم في مشروعية أخذ الجعب وأنه إذا استعطى عليك شيء فالصعب عليك أن تستأجع لأن الفرق بين الجعب والرجاعة أن الإجارة تكلفك كثيرا فلجئت تستأدر شخصا يضحك عن سيارتك الضائع الثلثة كثيرا فمن سماحة الشريعة أنك تدعل له مالا على إحضار الشيء المسؤول أو الضائف أو التائف ثم بعد ذلك يقوم هذا الشخص بالبحث للتحريح حتى يجده فلا تتحمل بذلك من وعناء خاصة من خيث الكلفة وفي هذا رفق عظيم بالناس وفي سير لهم الله تبارك وتعالى أما من حيث الإجماء فقد أجمع الولماء رحمه الله أن نسوعية الجعل وأنه مأذول به شرعا وأما بالنسبة للعقل فإن الداء حادث داعي الى وجود الجعل لأن الناس تحصل لهم الظروف من ضياعه الأشياء والسقوطها والإهمال في حفظها إلى درجة يحصل لها شيء من فواكهر في مشروعية الجعالة يسر وتخفيف على الأمة في ذلك إذا ثبت هذا في الجعل والجعالة مشروعك والعلماء رسم الله يعتنون بذكر جنة من المسائل المتعلقة بالجعالة بذيان حققتها ما هي الجعالة ومتى نصف العقب لكم هي عقب ثم يبينون صفة الجعالة من حيث العمل المطلوب وكونه مجهولا وكونه معلوما وصفة الشيء المجهول من الذي يجعل هل يجوز أن يكون مجهولا ويشترط فيه العلم؟ كذلك يضيّنون صفة عقد الجعالة للشيء كونه هل هو لازم أو جائز ومتى إذا كان جائزاً أما هو قول جماهير العلماء رحمه الله متى يصير لازماً وهل إذا عقد تعاقد أثنان على عقد الجعالة ففسخ أحدهم العقد ومن الحكم كل هذه المسائل يتكلم العلماء رحمه الله عنها في باب الجعالة وهناك مناسبة بين باب الجعالة والأبواب السابقة من وديها من جهة خونها تكون في أموال لحفظ الأموال ورعايتها لأن الذي يبحث عن يوصله إلى صاحبه والوديع يقصد منها حفظ المال حتى يعود إليها صاحبها ففي مناسبة بين البابين من هذا الوجه تقول رحمه الله باب الجعالة أي في هذا الموضح سأذكر لك جمعة من المسائل من الأحكام التي تتعلم بعقد الجعالة من أشهر العقود الموجودة لعقد الجعالة في زماننا عقد البقية وفي الحقيقة هذا الباب انتشر في زماننا حتى احتاج كثير من طلاب العلم ومن الناس إلى معرفة جنبة من الأحسام والمسائل التي ينضغي ديانها حتى يستطيع الإنسان إذا أراد أن يكون بالرقية أم يعطي الناس حقوقهم دون أن يحطر شيء من الظلم أو التعدي على حقوق الناس عن طريق الرقية بجعله من حيث الأصل الشرعي لا إشفاله في جواب الضقية لقاء المنان والجعل ولكن ينبغي أن ينبه على عمور منها ما يتعلق للشخص الراقي ومنها ما يتعلق للشخص الذي يضع ومنها ما يتعلق بأهله فأما بالنسبة للشخص الذي يكون بالضقية فأولا ينبغي عليه أن يصحح أمينته فيما بينه وبين الله عز وجل وأن يصلح سريرته في مداواته ومعالجته للناس ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح سريرته زكى الله على ملته فالواجب أول ما يجب أن يقصد وجه الله عز وجب وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ إيه ولا غاية رغبته وسئله فمن جعل الدنيا كذلك جعل الله فقر بين عينيه فهو فقير ظل كان أغنى الناس وفتح عليه أبواب الدنيا حتى أصبح يلهك فيها فلا يبان الله به في أي عوديتها لك فنوافذ على الإنسان أن يعلم أن الآخرة هي الأطف خاصة وأنه يبقى يرق الناس بشتاب الله وبما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم أن هناك جانباً شرعياً لابد من حكمه الأمر الثاني يتبع هذا أن يعتقد أنه لا حول له ولا قوة في معالج الناس وأن الحول حول الله وأن القوة من الله وحده لا شريك له ولذلك من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وكان أفضل الخلق عند الله صلى الله عليه يقول يا أيها قيوم ذرحنتك أستويس أصبح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين فإن الشيطان يتصدق على الراقي بالوسالس والخطرات ويأتيه من أبواب لن تخطر له على بابه وقد يأتيه من بابه من الرجل والراقي أنه باب خير وإذا به باب فكمة عليه في دينه وبليه فالواجب عليه أن يغبن نفسه بالله عز وجل ومن ذكر الله عصمه من هذه الوسابس فهو إذا اعتقد في جميع أمره وجميع شأنه ما أصبح ولا أنسى إلا وهو دريء من حوله وقوته كثير الاتجاعة الله كثير الاعتماد على الله كفاه الله أمه وأصبح بخير حاله فإذا أصبح يعتقد أنه وصل إلى درجة يؤثر فيها في الناس وإلى درجة تنفع فيها رقيته وأنم الشخص الذي إذا رقع ودع على رقيته القبول والتأثير قد يهلكه الله عز وجل بهذا الاعتقاد أكثر ما تأتي الآفات من نيات القلوب ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ومفهوم ذلك إذا صند هذا الخير لقدر ما نشرب من هذا الخير لقدر ما يفقد الإنسان من الحنان من العيادة الله بقدر ما يسبب الإنسان منه خيرا سيكون محروما وعيد بالله الواجب تصحيشا منه واعتقاد الفضل لله وحده لا شريفا الذي علمه ما نبيه منه عنه. علمه في شيء فروقه وعلمه ما يرقي به وفتح له من أبواب فضله فيعتقد دائما أنه بالله ومع الله ولا حول له ولا قوة إلا منه الأمر الثالث تعل مغلقه فلا يرقي الناس جاهد يتعلم ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في درقه ومن الذي ورد عنه من إخراج الأحاديث والأخبار والآثار التي شرعت من أمه مروقيا فنا يقين الناس شيء من هدي ولا يقبل الناس بدع ومستساك وانما الوقت نحصره بالخوف من الله والأمانه والنصيحه لهذه الأمة ولامامتها بتحري هدي رسول الله صلى ومن كان على السنه اصاب الاخلاص وهدى الله الصراط المستقيم ظهر له الامر بالغ عليه ان يجعل هذا الهدي الذي ورد عن رسول الله انتماى وسلم مطبقا على الصفه الوارده لا يزيد عليها ولا ينتقص منها يتقيد بالوارد يتعلم الوارد ثم يتقيد به لا يجيد عليه ولا يسمنه ويحاول قدر استطاعته عند قراءة الألكار وقراءة القرآن أن يكون مستحذرا بعظمة الله جل جلال ومستحذرا بهجمة جسدانه وتعالى التي هي الخير كله والبركة كله لأن ما المعرفة بالله والإيمان بالله وتوشيد الله وإخلاص الله عز وجل كله خير للأبد في دين ما حلق الله من أجل في جميع أشوال ولو كان الإنسان في أي حال فإنه يمكن أن يوحد الله على هذا الشر في أي حال من الأحوال يستطيع أن يتفكر ويأتبر ويدكر فإذا كان في حال رقيةه كلها يترو كلام الله ويتدبر أثناء كلامه عظيماً ذركاً الذي وضعه الله عز وجنة في الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك بحيث إذا رطي به النبي الصحيح وإذا قل على النبي نشطك فأنا نشط من أقال وإذا قل على النسوس إذا به مفيق والله إن الرقول لتحارف فكن رأيت بعيني شخا يرقى فراه أمامك كطف والصغير وإذا به بكتاب بفضل الله ثم بآيات الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم إذا به يخرج من تلك البلية ومن ذلك البلاء كأن من يكون به شيء ويقول لا يعرف حتى مسه الذي جاء نجله وإذا به يرجع في أقل القطة عند قدرة الله سيدنا جلال الذي هو على كل شيء قدير فعندها تعلم أنه لا ينسل أن يخبج عن أمر الله في هذا الكون ولا في غيره شيء كل من بذله نلقه في كل شيء أهل الرقية هم الذين عندما يكونوا أكمل الناس توفيدا وأكمل الناس لخلاصه لو اعتبروا و ارتفروا والراق الذي يصل إلى هذه الدرجة فترى من ثمته و دنيه أنه يزباد توحيدا لله وتعظيما لله فأدشد جيه بكل خير أما الراق الذي يستدرج يبدأ أول في اتلاع الشيء ثم يستدريده الشيطان فإذا المريض كيف تعده إذا جاء المريض يشتكله له إذا كان موحدا مؤمن يقول له أنا ما أمني شيء الأمر أمر الله والامر كله لله ان شاء الله يشفي ان شاء الله يدوي ان شاء الله من غير كذاب ابشر بالخير الله رحيم من الله الذي يغرس في قلوب الايمان هذه هي النصيحه لامه المسلمين الامام احمد لما دخل القليل راى فقالت له يا امام ان ابني مريض فدعوا الله ان يشفيه قال يا امه الله انك من والله لله يجيب دعاء المصطر فلما خرج رفع كفه وقال اللهم اشفني مريضه فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال أخشى إن شف الله ولدها أن تقول شف الله ولدي بدعوة أحمد يريد أن تقول شف الله مريبي بدعائي وإخلاق وتوفيدي له فالله ينزل من فلأ معجل أن نسعوك فإذا دعوته وأجاب دعائك يسدت إماما منه وتوفيد أن إخلاق الله عرفت أنه لا منجأ ولا منجأ إلا أن الله سبحانه من أنزل الداء والداء وثي كان من لا يقفزه شيء فإذا برقاقنا ازداد أماماً وإذا كان من صلاح لا أن أبردت رجلاً كبيراً في صلمت لنا من كتاب الله ومخيار عباً لله كانت هناك أمرأة جاءت في لدغة حية تقرأها ورقاها ثم دلسنا بعد صلاة الفجر حتى انبلد النها في الظحى فكانت بحالة يعني كانت أن تموت وأنهم ينصحون يعني دواءها من المستشعرون إن شاء الله يضع الله عن ذلك ويضع يبقى بعد صلاة فجأ فتشها الله ثم قامه وهي تؤاني على شيء فلما صار الضحية جاءه البشير وقال الحمد لله شعير الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما ضحي ما ضحي ما ضحي بنفسه الراقي ينضغي ينضغ وضع ينضغ نفسه ينضغ لإيمان بالله ولذلك تخدعه الجن وتخدعه الشياطين وربما يستدرج لأن هذا باب باب خطير ربما يستدرج ولذلك تجد بعض الضوار فالصالحين الناصحين إذا اتدأ شتاب الله يلقي به لا يتكلم معه ولو حال حاولت الجن أن تقطعه أو الذي مع المنسوس أن يقطعه لا يلتكس إليه لأنه من شغول بكلام الله وبلدة كلام الله فإذا ولا يمكنه الشيطان ملالك لأن الشيطان يريد أن يقطعه عن الثلاوة والذكر لأن الثلاوة والذكر ستنزل لها الملالك وما يريدون أن يستمر في الخشوب فيصغلونه بالأحاديث ويشغلونه بالأخلاق فالموطن لذلك تجد الزعب القراء وذا رقع شثي الإنسان شفاء تامنا أمهم من هو بين بين فالوافق عن أخلاقي قل ما يدعن رفته ما يخفر به دينه دينه وآخرة عليهم يدعن النقطي أن يدينه على الإمام لله والإخلاف الله ولذلك إذا كمل هذا الشعور عنده عسى عن الدنيا ولن ينفث إلى المال ولم يلتفت إلى شيء إنما انتذت إلى مرضى الله وحده سبحانه مجرام كذلك مما ينضي على الراقي أن يعلم أن الجعل إذا خصت لشفاء النذير ليس كالجعل الموضوع على مجرد الضغار هناك فرق بين أخذ الجعل على الشفاء وبين أخذ الجعل على مجرد الضغار فإذا كان اتفق العاقدان على أنه إن شفى من شفية هذه المرأة بإذن الله أو شفية هذا المنشوث بإذن الله حسن وجل يعطيه ألفا لن يجب له أن يأخذ منها شيئا حتى يشفى شفاعا كاملا دماء على ذلك جعل جور الرقية أو بعض الأشخاص الرقية يجعل كما يحال القديم ويدعل حالات كشف وكلما جاءه مريضة وإنه قدر معين في بعيد يام الأتيان على الكشف هذا لا يستقيم يعني سبق الرُّقِي الرُّقِيَ بابٌ مخصوص له ضوابطه والجُعِل له إحكامه والإدارة الطبية لها إحكامه هذا شيء وهذا شيء وقد ضدهنا على هذا غير مرة ولذلك جمهرة أهل العلم يعني شيء اتفاق ضمن الأنماء على أن الجُعِل إذا غُذِر على شيء لا يستحق ولو جئت ثلاثة لثلاثة أرباع شيء لا يستحق إلا إذا جئت به تان من تان ولو شُفِي هذا المنصوص فأصلح التنسابه النوبة يوماً فتنة لن يشفى ولا يتفق بشكل كامل حتى يشفى شفاء ثامناً ثامناً لأنه جعل المال من أجل شيء مخصوص يفوت بفواهه كله أو بعده فهذا أمر لا يفعل في بعضه وهذا أمر مهم جداً حتى حي أمر الضد الآن الطبيب إذا جاءه المريك من أجل الشفاء وقال له أعالجه وتشفى بإذن لن يستحق أن يأخذ شيئا من المنح كريشة شفاء كامل ومن هنا يحصل على الحال المال بالذاته فإذا جاء المريض عند الطبيب وظفت له المرض شخص المرض وأعطاه دواء وعال به ثم تبين أن المرض ليس الذي قبله الطبيب لن يستحق شيئا يكفي أن العلم المريض يدفع أجرة التشتوس ثم يدفع أجرة التشتوس إما يرفع ذلك إجراء علاج لا ينثل إلى مرضه ذو سنة بأي حق أفل هذا المرض الضارف؟ بأي؟, بأي وجه؟ المرض جاء بالعلاج فإذا كان قال فشف أنت معك كذا وقرر أن معهم مرض معين وحالج على أن معهم مرض وتبين أنهم ليس معه ظن له ذلك كله لما ضرر به بل حتى أنه ربما عرضوا للموت والهلاف لأنه ربما يصدف له دوائل يضر بصحةه ويؤدي إلى تلف أعضائه هذه الأمور لا بد من وضع موازين فيها لا بد من وضع الأمور فيها بين أصلابها حتى لا تؤكل أموال الناس للغاية سواء في الرقية أو في الإناج للمجاوات أموال الناس محرمة إما أن يؤذن بها أهلها وإفتاد الناس محرمة إما أن يؤذن بها أهلها فنشتد أن يكون هناك المقصود الذي من أدره أو, أو شرعة ومن أجله اتفق العاقذان على الزغط لا بد كذلك مما يتركب على ما ذكرنا من الأمور التي ينضغطها الفراغ الراقي أنه لا يجب أن يتقلب هذه الضغطية من كان جاهد فالجاهد يعرض عن الناس وأسادها للهراء وفي هذه الحالة أيضا إذا وضعت الحسبان معالجة النساء والبقية عن النساء فإن هذا يتضمن كشفاً لعوراتنا كشف وسماءاً لأصواتهم وربما يكون فيها لعظة فتنة وربما تكسفت فلا يدوء أن يقوم بهذه الوقية وأن تكشف هذه المحضورات والمحرمات إلا عند الضرورة ولمن هو أهل أنه أن يتقلد الرؤية كل من هد وجد وكل من أراد أن يقرأ عن المال سيكون لذلك لا بد أن يرجع إلى عن خبرة وأن يسألهم وأن يتعلم منهم كيفية الغلاج وأداب الوقية وكيف يقوم بعمله على أكمل الوجود وأكملها كذلك ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يبقى أموراً في بعض الأحوال خاصة إذا كان بإدراسه وشعوره أولها وأعظمها أن يوحشك الله عز وجل فمن راقي إلا من الأشياء لا يجب الاعتقاد في الناس فيعتقد أن فلاناً هو الذي منذ الشرية وقيته بل علينا أن نعتقد اعتقاد أن الفضل والأمر كله لله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله فأعبده وتوقعه إليه سبحانه يرجع الأمر كله, الأمر كله فترد الأمر كله بالله سبحانه وتعالى ومن تعلق بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء ومن وكله الله إلى غيره فقد خذله إنساء الله سلام فيخلق الإنسان إلى الوقية من باب يعني شيء بالأخذ المباح والأخذ الأسلام والغروج للبقية لا ينافي أصل التوكل لكنه ينافي كمال التوكل وفرق بين أصل التوكل وبين كمال التوكل وقد تكلم على مثل المثلة يوم القيم رحمه الله كلامه نفيسا في رده على المتصورة الذين يقولون أنه لا يسبق الإنسان أن هذا يقع في توشيب المؤمن بئن الله سبحانه وتعالى رحيم الله ان الله العزيز الجبار جعل الدواء والداء من ضمن التوكل على الله المعاقه الكوم الانساني اخذا بالاسباب بتناول الدواء سبحانه من عند الداء وجعل له الدواء فإلى وجدت أن الداء الداء يشفى باذن من عند الجبار تعذر بذلتا ايمانا بالله سبحانه وتعالى الذي وضع الخير في هذا التلذه الى غصن شجره فيه اوراق تاخذها بقدر معين يجعلها الله شفاء من مرض في سفر الانسان او ظفي في شجره في الصحراء في أرض قاحنة وإلى قاحله واذا بمنجشبت منها لان الله تعالى انها سواء انسام تبي شريك رب الله عز قال اكل الناس منها هنا وهال من وقال يا رسول الله اما تداوى فقال ان يغفر ثنا تداوى وعباد الله فان الله ما عندنا من داء الا وعنده له دواء تداوى ولذلك ما حكم التدايا النبي فإن كان المرض روحيا مثل الأمراض النفسية فأعظم ذواء جعله الله لها كتابه سبحانه وتعالى الذي يخير فيه برد وأفضل من يكون التداوي بالقرآن أن تقرأه بحضور قلبي وخشوع حتى يجعل الله لدمائك ودائك ومصيبتك يجعل الله لك منها فرجا ومخرجا حتى ولو كان الشخص يسلوعا فإنهم ذا أكثر من تلاوة القرآن واستحضر قنفة إن زمع القرآن منظر من أفضل القرآن الذين يتأثر بسماع تلاوتهم فإن الله الشبحانه وتعالى يتعل له فرجا من فرزه وكم سمعنا من قصص الصالحين من أهل الفضل والأخيار الذين كمل إيمانهم بالله عز وجل نفسبهم فيما توكروا على الله وهم في شجرة البلاء فأكثر من تلاوة القرآن فسحقوا الله من سحرهم وأنزل به المنزلاء حتى خرجوا من سحره دون أن يصردسوا وحصل هذا من أشخاص عديدين أن الشخص إذا سحر وعودي عن أهله من الربط عن أهله من عن الخير ودعوته حتى يجعل الله له بكتابه فرجاً وفرضاً فيعتقد الإنسان في قرار قلبه أن هناك أسلوب جعلها الله عزيزاً لا يعتقد في الظاهر إنما يعتقد في الآيات والحاديث الواردة أن يصل وإلا لكلها تشتمع التوشيد أذهب الباسع رب الناس السؤال سؤال وابتهال ودعاء أذهب الباسع رب الناس وشئ أنت الشاهد لا شفاء إن شفاء شفاء لا الغابة والسقمة فانظر كيف التوشيد الدعاء أذهب الباسع رب الناس الله بما هو أهله وهو رب الجنة الناس ورب كل شيء ومليك وشي جعاء الافتهاب المسألة والله يشد من سدعوه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرر واشت أنت الشاغين لا شفاء لا شفاء لا زيب ولا عمر ولا الطبيب ولو كان من أمهر الأبداء يعالج المريض اليوم وفي الغد الطبيب ويعيش المريض لأن الله له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ولغضنا منعك الطبيب للا من فيه جواب ونربما قال لك لا تتناول كذا وعلم الله أنه شفاء كثير ما أحد يستطيع أن يجاول حده وقدرا لعلم الله عز وجل ولا عنده ولا خد فلا يتعلق المخلوق للمخلوق لمن يتعلق بالخالق فلا يتعلق لمن لا ينبق له ضر ولا نفعه يتعلق لله شفاء بالخالق فهذا أمر مهم جدا بالشخص الذي يوقع أن يكون يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى وتوكلوا عن الله جدا وتعالى ومن التوكل على الله أنه لجاء جاء لشخص يبقى الزرقا ولم تنفع رقيته فليعلم أن الله يريد به الخيار فربما في هذا البلد وهذه النصيب الذي حلت به يريد الله أن ينفق بها دراتك ويعدي بها منزلتك ولذلك هاية على ذلك الفرق بقراقة زين أو أمر حتى لا يصبح عندك إتباعك من بعض الأحيان أنفس مجبونا لتعلق من أحسن إليها في قلعة فيها دواق من نصوص الشيطان ولكن تذهب إلى جنيه وإنها مرعي فتعييك الشيط ثم إذا بربك يتأذن بشسائك في يوم لم تحسب له الفساد. فإذا ذكت ألم يكون لكي شيء فتجداد مخدث لله إليه من الشيطان واحتراث من الخضر والفجاء إليه من مواجن هذا فإذا كان عما يتعلق المخلوق بالخائر مسألة طلبة بطية ينافي الهمال لحديث السبعين ألف الذين لا يسرقون وعلى ربهم يتوقلون فطلب الوقياء ينافي الهمال والأكمل ان تتوقع على حلي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأن من سرق الله, الله وأن يجب انتحذوا عن لا الكار وأما أهد الضافر فعليهم النصيشة فلا يذهبون إلا لمن يوفق بدينه وأمانته فلا من شعولين ولا يذهبون بنا من فيه شبها فيعرض الشخص الصادق والشخص الكادر فتجه الشخص الذي يريد أن يطل ورقيته شرقية يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاماً واضحاً معلوماً معروفاً معروفاً من نور الكتاب والسنة وأن الذي عنده شرقيات وعنده خراحات وعنده طلاس وعنده تعاويل ما أنزل الله بها من السلطان تجد يتمتد ويهزن ولربما يكتب الشروط بكلمات غير مشهومة ولربما هو عياذ بالله يستخدم الجن فبلغ من تقربه لهم من عياذ بالله أن يعكس آيات القرآن في شروطه من صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بالمسلم ولا يجوز الأهل المريض أن يذهب إلى أنفال هؤلاء ونعيد الشخص بالرقية حتى يسعى عن الراقب يشهد له بخير وعرفه باستقامة ومحاق الله على الصرابات والخوف من الله رسول وجل وتحرف السنة ذهب عليه وإن الله سلام كذلك ينضغي على أن ألم إنسان إلى هذا الأمر وهي الأمور التي تحتاج إلى رقية أن نقتصر فيها على الوالد أنه بصلى قال بعض العلماء وهذا الطائفة أنه لا رقية إلا العن والحمى ويخصون رؤيا الرقية بهذا حتى لا ينحكي حربات فالأفضل والأكبر أن الإنسان ينحصر دائما في المحل الذي يضطر إليه وما زاد على ذلك فالأفضل فيه أن يفوض لله وتعالى ويتوكل عليه حتى يجعله الله عز وجل من السجين ألفا الذين يكونون مجنة بعيد حساب ولا عذاب يسروا الله العظيم أن يجعلنا ويقوم منهم لمن يهي وكرمه وهو عاصم الرحيم قال رحمه الله تعالى وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرب عفل ونطفة وخياطة وبناء حائف قال رحمه الله وهي أن يجعل شيئا معلوما وهي إن الجعال أن نجعل شيئا معلوم من تصوير لأن فيه دور الجعال أن يجعل ما يكون تعريفا أن يكون فيه دور لأن ما هذا يجعل ما يصح أن تقول الصلاة المصلي لأن نعرف حقيقة الصلاة ولا الجعال أن يجعل ولا الوديع أن يوهد ولا البيع أن يبيع لأن يعني أنا إلى الآن ما أعرف الجعالة بكل تقول لي أن يجعل لأن الجعل يحتاج إلى تعريف ولذلك أمرض هنا أن يصدره أن يجعل له شيئا معلوما قوله أن يجعل له شيئا مثرة تشمل القليل والكثير من حقك تقول من أحمر لي كذا أعطيه ريالا هذا قليل بالنسبة للأرض أعطيه عشر أن أعطيه من أكبر أن يجعل شيئا كله جعال سواء كان قليلا أو كثيرا قوله معلوما خرجاً مجهول فلا يدع شيء مجهول مثلاً لو قال من عثر على خيارة الضائعة أرضيه أو أعطيه شيئاً أو أعطيه ماناً له مكافأة فلا لا يجوز لأنه مبهم والجعل مجهول ولا يجوز أن يدعى جعلاً مجهول وهذا بإجماع العلماء رحمه الله لا يقول أعطيه مكافأة لأنه ربما ذهب المسي وتعظ يظن أن المكافأة فوق, فوق ألف ريال ولعلم أنه دون ألف ريال لما أفعد نفسه فيأتي إلى بهم كم أكريال إذا جاء يقول لماذا لا أقوم الله نقول ذك مكافأة ما يغرر دماغ لا بد أن يكون الجعل معلم فلا يصح أن يقول أرضيك ولا يصح أن يقول مكافأة ولا يصح أن نقول نعطيه ثوبا نعطيه خيارة نعطي حتى يصف ما هو الثوب الذي يعطيه ومهن سياغن في أطيئة بمعنى أن يحدد الثواب والجعل الذي وضعه قوله تعالى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْ مُزَائِدٍ وَأَنَا بِجُزَائِنٍ وَالْحِمْ مَعْرُوفِ كما ذكرنا في الوصف وشتون صاعد وكان معروفاً عفا وقال الحم بعيد لأنه معروف بالأرض فيجوز أن يطلقه لنعرفته عن طريق العرض قوله رحمه الله أن يجعل شيئاً معلوماً يدعى الشيء المعلوم بدداية العصر ويقول هذا الشيء المعلوم يسمى جميع الأنوال سواء كانت من الأعيان من الأحيوانات أو كانت من غيرها كل ذلك حتى لو كان من العقاب قال من أعثر لي على سيارة الزائعة أرضيه أرضي في موضع كذا وكذا يصح أن يدعى الشيء من العقاب هذا عنه لكي يجميع الأنوال لمن يعمل له وعملاٍ معلومًا لمن يعمل له عملاً معلوماً فقوله من خط لي من نوع كذا وكذا خط لي ثوباً من نوع كذا وكذا ولذلك الجعانة تكون في بعض سوراً إجاراً محرماً توفيةً من الله على إجارة فيقول له من خاطر الأمريصاً من نوع كذا واكذا خط لي ثوب من نوع كذا وكذا أعطيه كذا وكذا فإذا لو قلنا ما خاطى لي زوبا من نوع كذا أعطيه مئة فخاطى الخيار في العمل معنون من بنى لي جدارا ثلاثة أمتار في مترين عمل معنون فيجوز على العمل المعنون وتجوز الإدارة الجعالة عن العمل المجهول فقولهين عن ثوب أو مجهولا أو مجهولا لما قل من رد لي سيارة الضائعة من رد لي سيارة الضائعة البحث عن السيارة الضائعة له وسائل عديدة وله طرق متعددة وله وسائل مختلفة فإذا أطرق وقال من رد لي سيارة يعني بأي طريقة وبأي وسيلة تعطيه ألفا أو تعطيها ألفين مدة معلومة مدة معلومة يعني نقول من, من عثر على السيارة المفقودة خلال هذا الشهر تعطيه عشر ثلاثين من عثر على ابن الضائع خلال هذا الاسهور تعطيه ألفاً هذه المدة معلومة هذه المفتلات معلومة فيها الخلاش لمن في ظلم رحمه الله هل يجود أن يحدد مدة معلومة للبحث واعتاره كلهم المكتفقون على أنه إذا أطلق وقال من وجد سوارة الضائعة من وجد ابن الضائع من وجد ساعة المفقودة إن وجد كتابي أو مسجلي أو قلمي أعطيه كذا ولم يحدد مدة كلهم متفقون على جوابه ألم لكن الخلاف إلى حدة مدة معينة فقال من أثر على سيارة خلال شهر رمضان من أثر على سيارة خلال سنة من أثر على كتابي خلال يوم خلال ساعة أحدد المدة المعلومة ثم نهد الجنهور على جوابه ذلك وقال بعض العلماء لا يستح أن يحجد مدة او وأن أصح أن الأهل يشنهون أو مجهولة أو مجهولة يعني ما ذكر من عثر على الكتابة ما حدث ولذلك المشكلة أنه إذا قال من عثر على أخي يارتي يعني تبقى إلى ما لم يحسخها ولم يوجد من يعني يقام في بعض العمل فتبقى إلى الأهل حتى يحسخها فإذا كنت الخصفة في أن تنفتخ على تشغيل سيذكره إن شاء الله تعالى نعم كرد عبده تمثيل في تقرير ما سبق كرد عبده كان في القديم ربما فر أو ضاع فإيقل ما لي عبد الضائح نعم ولقطتين ولقطتين تسقط منه ساعة يقول من وجب ساعة من نوع كذا وكذا فله كذا وكذا حبيب قطت من وجد ساعتي من وجد قلمي يسقط القلم في مدرسة يسقط في المكتب يسقط في مكان معين ويقول لن وجد لي هذا القلم فأعطيه كذا وكما هذه لقطة من القلم الذي سقط وانتقطه أحد فنفقه لقطة وفيك إن شاء الله بينه أحكامي وخياطك وخياطك فعن يقول من خاط لي قميصا وخاط لي توبا منح لذلك نعم وبناء حائطا وبناء حائطا من بنى لي سورا على مزرعة مئة في مئة مثلا مربعة يقول مئة متر في مئة علوم المثال مثل حد من هذا أعطيه مثلا 30 ألف 40 ألف فهذا رخص في بعض الظلالة فمن تعلموا بعد علمه بقوله استحققوا فمن نسير العموم من فعله يعني رد الشارك وعثر على اللقطة وخاط القميس وبنى الحارك من فعل هذه الأشياء بعد قوله يصبح السؤال يعني لو فعله قبل قوله إذا فعله بعد قوله يستحق إلى أشكال لأنه انتدم وهذا أقد بين الطرفين كان من معلوم أو مطلقة لعامة لسميع الناس فإذا فعل ذلك بعد قوله افتحق الدعوة من الشرق والتزم والذي تسود كأنه انتزم بالنار أن يتفع عند وجود هذا الشيء الذي هو رب الآبق على الضائر ونحن فإذا أرسى عريضهم هو نفع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهو انتزم منفعله فيجب عليه الوفاء لمن تزم به يلزمه القاضي إذا حدد أشخ فألاك مظلغا معينا على رد الضائح وديئ له بالضائح لازمه أن يكفعها لمن ودده فمنفعله بعد قوله استحقه يعني استحق الجعل كاملا استحق الجعل كاملا لكن اشترط أن يكون فعل كاملا فمنفعله يعني قام به على وجه الشرط الموجود في قولي الجاهل أما لو فعل البعض هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. والجماعة يقتسم له الآن أرضى أن ننفعل بعد القول هذا الشرط استحق الجعل كاملا فإن ثانوا جماعة اقتسموا لو فر بعيد وشرط فانطلق ثلاثة أشخاص قال صاحب البعيد من وجد من وجد او من امسك لي هذا البعير او بعيري الشارع تعطيه ثلاثة الآلاف فانطلق ثلاثة الشخص وكلهم اجتمعوا على ثلاثة البعير وعنشكوه وجاءوا به فاذا جاءوا به فقد فعلوا مرأ انتظم به ما طلبه الجاعل ايه تحكم مثلا هذا تقسم بينه لحديث الجعل قالوا اقسموا قال والله لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله قال وسلم هناك لا اقسموا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبدا ان ندعو في جوازه لهم فلما جاء الرسول قال اقسموا واضربوا بما في النفس وضحت عليه صلى يعني انه شيء مبا فاذن بالقسم فجعل هذا عن الجن القدس اذا كان هناك اكثر من شخص فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخ أو طائفة اجتمعت في العشور على ضائف أو وجود شيء مفتوض فإنهم يستخدمونه ويقسم الجعل بينهم على الشرط الذي اتزم به صاحبهم قال فمن فعله قلنا يشترط الثمن استحطه إذا كان قد أوصل بنفسه لكن لو أنه جاء وعثر على المفقوق وقبل أن يغضيه بصوحيده بساعة توفيه انفصخ عبد المنى الجهان لأنه ما تمثل لابد أن يظن إلى الشخص المسيح وحينئذ نسيت الأصل لا يستحقه كاملا لا يستحق النظر كاملا ما حصل ذي الكامل فأرى أدى ما اشترطه صاحب الجعد على اسم وجوده والثانيه وفي اثنائه يقصد قط تماما وفي اثنائه يعني صوره المساله ما تقدم ان كل ما فعله بعد قوله في أثناء قوله يعني السياره ضاعت مني يوم السبت وقلت للناس بدات ابحث عنها يوم السبت كله فضحك شخص دون أن يتعاقذ معه بحد يوم السد وحثر عليها يوم الأحد في يوم الأحد أنا أعلم أن من أحضر الشيارة أعطيه ألف فحينئذ يستشط ما بعد الإعلام لا ما قبله فإذا كان الذي بعد الإعلام له أجر وله قدر فلما يجب انتقالها إلى المهاوضة بالإيجار يستشط قدر الذي يكون بعده للأول الذي قبله وهذا في النساء منها وجوب النفقه عند العلماء رحمه الله من سقط وجب النفقه بحث التحلي اذا راهم ما كان كانت نزل في اذا كانت تلتزم بشرط ما قال ذلك قام من بحثها ووجده اعطيه 100 ونفقته عليه حيث حق النفقه بعد القول التي قبل القول انه هذا له من ذلك الوقت يستحقها بعد القول لا قبل وبعده بقصة ثمامين يعني قصة الثمام ثماما فإما بين القوت والفجرور الشيء الذي ضاعى من فسقه ولكل فسقها شرع رحمه الله في صفة عقد الجعالة فقال رحمه الله ولكل فسقها عقد الجعالة عقد جائز يعني من حقك أن تفسق متشئ ومن حق أيضا الشخ الذي يقوم بالبحث أن يفشح عقل الجوال. لو أن شخص قال يا محمد ادخل لي عن سيارة الضائمة وأعطيك عشرة علاق يال قال قبل لما قلت قبل انتذنت أن تدخل طيب لو أنك بعد ما قلت قبل قلت بأوري هل تدخل؟ الجواب لا تدخل لأن هذا عقد جائز ولست بي منزل لكن بالنسبة للشخص الذي وضع الجعال إذا قال فَسَخْفَ الجُعَالَةِ حينئذن فيه فَسَخْفِي لأن في بعض رحيان يصنخ الجُعالة ويذر بمصالح الأشخاص الذين يدخلون فمثلا يقول من حثر على الفيارة تعطيه مئة ألف فيذهب في الناس ويتكبدون المشقة والعناق وفي نصر الطريق قبل وصول نقول يقول فَسَخْف فإذا الفاحب الجُعْب أو المالك لا يستحق أن يرجع عن عقد الجُعالة إلا بتففيل فإذا أضر رجوعه لحق العامل وجد عليها أن يدفع للعامل أجرة ما بين الاتفاق وما بين الشر وأما إذا كان ما يضر به فإنه لا إشفال في قوته لا حرد عليه في الضر كذلك بالموت فلو كان باحث ووجدت أن مات قبل التسليم فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقل فكذلك لو قال من عثر على سيارة أعطيه عشرة آلاف ثم توفي بعد الساعة ووشر عليها بعد الساعتين أو قال من عثر على سيارة أعطيه عشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك زالت أهليته كل هذا يؤثر بالعقل العقل الضعيف بالعقل من حقود الجائزة فإذا كان لا ضرر فإنه يشف فصلها من العامل ومن رب الشيء المحبول نعم ولكل فتخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجائل بعد الشروع للعامل حجرة عمله قال رحمه الله ولكل فتخها فمن العامل لا يستحق شيئا فمن العامل يعني إن وقع الفصل من العامل لا يستحق شيئا لأنه فوت على نفسه المال هو تعالى نفسه الجعل ارتحن المسؤولية نفسه لو قال ما أريد أن أبحث لو بحث سنة كاملة ولم يجد ومن قال ما أريد أن أثنى البحث كل ذلك له فمن العامل لا يستفق شيئا أفقط حقه لتصره بالعقل ومن ومن الجاعل بعد الشروع للعامل قجرة عمله وإن فتخف الجعال من المال والجائل بعد شروع العام وبعد شروع أكثر من شخص في البحث والتحدي وقال فسخ لازمه أن يدفع له من أجرة ما بين قلبه والفسخ فلو كان الذي قام به مثلا ضاعة السيارة أو ضاعة او أو ضاعة في الصحراء والصحراء تبعد عن النبي مئة كيل فخرج إثنان للبحث عنها بعد يومين فسخ فكانوا قد وصلوا إلى المكهام الذي فيه الشئ المفتوض السفر الذي تكددوه لذلك من ذلك الموضع يعتبر اكتفاقاً لهم على المالك وعلى الجاعة فيقدر يقدر إجعب مذنهم ويصفق العاقد ويعطيهم حقهم في هذا العمل الذي أمضوه لأن لذلك كفوكاً عليهم فيجد علي نظماً لهم ذلك الحق ومع الاختلاف في أطله أو قدره يقبل قول الجاعب هذه المسألة تعرض مفائل الاختلاف تقدم في الإشارة لليها غير مرة إذا حصل الاختلاف في البيت الاختلاف البائد والمشتري وفي الرهن الراهن المرتهن والشفعة الاختلافة الشفيع والمشتري كل هذا تقدم معنا اليوم نتعرض لمثلة اختلاف الجاهل والشخص الذي يقود بالبحث يختلفوا في الشيء المجعول قال ذهب وبحث ووجد الخيارة فجاء بها إلى صاحبها وقال أعطي الجعل قال هذه ألف قال لا أنت قل أعطيك ألفين فاختلفوا في قدر الجعل يختلفون في نوع الجعل يقول له هذه السيارة فقد وجدتها أعطي للألف فعطاه ألف ريال وقال لا نحن اتفقنا على ألف دولار الألف ريال فيما تزر الألف دولار لأنها ربما مستوي ثلاثة أضعاتها فيختلفون هنا في النوع نوع الجعل وقد يختلفون في جنسه جنس الجعل عن ودهب لما شضر فمثلا يقول له أعطيني هذه السيارة بطاعة من نصيبي الربع شيلو من الذهب قال لا نقول فربع شيلو من فضل فيختلفون في دلتها لو ذهبه فضل فهذا الاختلاف اللي اختلفوه في الجعل فالقول قول الجاعل لأنه مدعا عليه مع سنقول فنقول للجاعل من الذي وضعت منه لأنه هو أدره الذي وضعت قال وضعت ألف رياضي خلص يقول ألف دولار نقول أحضر شهودا أن يشهدون أنها دولارا وإلا حلف الجاعل اليمين وبيت فإذا القول قول الجاعل لا يمين. وهذا طبعا تنفذت عليه قوائم أولا أن الجاعل أعلم بما جعل ويكون الشخص الذي يدعي الزيادة يعني مدعي يعني لو يغطى الناس بدعوهم يدعى الناس جناء وعمامهم ثانيا أن الداخل غارم وقاعد عند بعض العلماء ان تقدم معنا أن الغارم دائم المدة يعني ان الذي يضرب يكون مدان عليه فتنطبق عليه الضوابط وكذلك الاصل يعني الاصل ان القدر الزائد هذا اللي لو قال مثلا اعطني ثلاث الاف ريال قال انا بعت لك 2000 فكله متفق كذا الطرفين متفق على انها 2000 والخلاف في الالف الثانيه فلو قال له ألفين قال ثلاثة آلاف معنى أن كل المتبقى عنه عن الألفين نقول أعطيه الألفين وأقل دليلا على الألف الزائدة من فعل المضالك ثلاثة آلاف فإذن ينطبق عليها قاعدة الأصل واليقين فعلى يقين الشرف نرغي لأن الأصل ضراءة الزينة من حتى يدل البناء شغلها القول قول جائل بيمينه ما لم يقل المدعي وهو الشخص أن يتعب له ويقول يقيم دينا فانت دلغم السبق مع ومع في أطله أو قدره يضل قول جاعب ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره لعملا لغير جعل لم يستحق عوضاً إلا ديناراً أو إثنى عشر درهماً عن رد الآبثي ويرجع بنفقته أيضاً قال رحمه الله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير يعلن لم يستشفع وظن من حيث الأصل أن من قام بعمل دون أن نتفق مع صاحبه على شيء نعتبر عمله نحو تضرر لأن ما في عقد ويقوم عمله على ظاهر حاله نحو تضرر ونحو ذل فلا نستطيع أن نجد من الناس بدفع عوضٍ وأجرةٍ لمن يقوم بأعمالٍ لم ينتجم بها لأنه لنفتح هذا الباب ما تدري يومنا إلام إلا أنتم وقف السيارة وقال أعطيني أجرة السيارة وجاء واحد لما على الباب فقال أعطيني أجرة الباب التي لم نات منفتح هذا عظيم لأكل من الناس أنا ما أريد هذا الشيء ولي الحق أن أطلبه ولي الحق أن لا أطلب هذا النادي ومطلق التصرف فيه ولي فقلية التصرف فيه بإذن الله الشرع ليه فإذا ما نستطيع أن يلزم الناس بدفع تكاليث أعمال الغير التي لم يلتزم بها وفيه طبعا دلالة الظاهد مفتكم إليها إذا ما عندنا عقد بين الطرفين نقول لهذا الشخص الذي عامل أعمل هل أحد أجزم في هذا؟ قال لا نقول إذا ظاهر حالك يدر ألا أنك متذرق فإذا نقبله منك تبرعا ولا ننزم الطرف الثاني جدا هذا من حيث العطل من عمل عملا لو جاء شخص ورفع لك فاطقا او حذب لك شيئا ضائع وذلك من حيث العطل لا يوجد حق إلا إذا كان هناك عمل في هذه المثلة سلة العمرية عن المرد الفتات وظل عن أنه قضى في بعض الأشياء بوجود فيها استفنى النذهب من هذه الخنادة رحمه الله هذه الأشياء وفي خلاف عند تلمات مثل هذه السنن هل هي سنن مؤقتة هل هي سنن مؤقتة لا يجاب عليها ولا ينقص فيها من حيث القبر فيها أن هي سنن تختلف باختلاف الأجنة والأمكنة يكون في العمر أفضل في جوازها ثم تختم في اختلاف الأجنة والأمكنة في ضبطها وتقطيرها في أفضل قال رحمه الله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملاً بغير جعل لم يتحق عوضاً إلا ديناراً أو اثنى عشرة رهنة لم يتحق عوضاً إلا ديناراً أو اثنى عشرة رهنة من أجل مثل ترد الآغة جعل في اثنى عشرة برهنة. وفرق رضي الله عنه في الشئ الذي في داخل المدن الشئ الذي في خارج المدن وجاء الله دينار 12 درهنا ففرق رضي الله عنه في رب الآذف لأنه إذا فرع صاحبه وأتده من خارج المدينة أعطي دينارا أو أعطي 12 درهنا لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزي بطر وعمر إلى ذنان عبد, عبد الملك حيث ضرد الدينار الإسلامي كان يعادل سنة عشر الدهنين على التخيل إن هذا او هذا أن يعطي الدينار من الذهب أو يعطي عدله من شذر هذه السنة العمرية بعض العلمات المؤقتة فننظر إلى قنة الدينار ما يعادلها في جميع الأذنين كان في ذناننا ينظر إلى ما في فيعطيه وبعض العلمان يقول إن ذلك الزمان تقدر فيه الكلفة بدمان ففي كل زمان مقدر بحسب الموجود ولهذه المسألة مظائف منها إعطاء الشار أو نأتي درهم إذا كان هناك مثلا قدر واجب من الإبل سن واجب من الإبل وعجز صاحب الإبل عن وجود هذه السن فأعطى ما دونها يعطي الفرق بين المسلمين شات شاتين يعطي شاتين أو مئتين درهم كما ورد في خديثة يذكر رضا الله عنه في كتاب الصدقة بعض العلماء يقول الشات ومئتين درهم سنة توقفية بجميع الأجمال في بعض الأحيان يقول الشات سعنة في هذا السن ما فرقنا بين السن والسن وبعض الأحيان يقول البعير الذي مثلا في سن الجدع والبعير الذي في سن الحق الفرق بينهم ثلاث ألاف أو أربعة ألاف ريال مثلا فتجد الثلاث ألاف تعادل ثلاثة ريال والأربعة ألاف تعادل أربعة ريال مثلا فإذا قلنا أنها سنة فوق نجلية على الأسنى شهادة أو مئتين درهم إذا قلنا أنها سنة اجبهادية بمعنى أن هذا المراضي الأصل وهو دبع ما بينهما وفرق بينهما يصح في هذه الحالة يختلف الشكم بالاختلاف الأزينة والأمسنة فنقدر لكل زمان نفرط بين السنين هذا رجل ولها نظائر ومن نظائرها في الشماء إذا حمى مثلاً الحنى الحنى حمى أبو بكر وعمر والصحابة هل يبقى حمى إلى يوم الدين شماء أو يمكن أن نجرب بشيث نقول أن في ذلك الزمان كان مربعا محتيجا إلى إبل الصدقة من مثلا الضبنة إذا قلنا شميت فتبقى شمى إليهم الدين ومن ذلك العقل الموجود المدينة مثلا كان شمى لإبل الصدقة فإذا قلنا إنه يبقى قضاء إليهم الدين يسلح لا يغير ولا يغير وإذا قل قضاء بمصرحة وجدهاد يسلح إذا وجد غيره وانتقل إلى غيره رجع إلى الأصل من خلية أرض الموافل يمكن اشياءها والحكم في هذا نشوف ظاهر مدد الحنابلة واختاره صاحب العنصار ما نشط عليه أنه يبقى يبقى في الشريع إلى الأبد لا يغيّفه يبقى على هذا القدر ولا يغيّفه إلا دينار أو 12 درهما عن رفض الآبق ويرجع بنفقته أيضا ماذا طالفا للغنماء العمل بهذا وأنه يرجع بالنفقة الأبد إذا وجده يحتاج أن يرجم يحتاج النساء. ربما يجده العالم فكساف فهل إذا قام بهذه الأمور لشكله حتى جاء به إلى صاحبه فكلفه ذلك نأتيه رياله هل منحقه مطالب بالنفقة؟ نذهب ذعباً إلى ما أنه منحقه مطالب بالنفقة لأن المال ما له وحفظ المال من لازمه أن يوجد هذا الشيء فله أن يعوده على الصحيحة في الحقيقة هذه المسألة صعب فتح الباب لها لأن الأصل هي مخالفة للأصل من حيث الأصل هي مخالفة الله ولذلك يعني لا تخطم النظر الماضح حاصل ذلك ان الأصل يقتضي ان من قام بعمل دون أقد لا يتحق ولما فتح هذا الباب رتبت عليه مسائل منها أنه مثلا نبوجت ظهر من الشرد الذاتة من انسان فقام محافظها وقام بسقيها الإحسان إليها وكلفه ذلك أرجع من فقتها أيضا على هذا القوم بالاختار والثمانة وهذه كلها يعني مخالفة للأصول يعني سبقاً كنا من مسائل الأصل المستثنى من الأرض وإذا استثني من الأصل هل يقاف عليه أو لا؟ إذا كان قضاء المرضى العام في رب الآذب هل يقاف غيره عليه؟ فمن خيث الأصل لا من الأصل أن من قام به عمل كما أنه فعل محظم بالله والإحسان فإننا يعني لا نطالق صاحب الشيء لدفع مام الله يحعل سائل ويقول لماذا لا ندفع له كذفة إحضاره نقول سكوت صاحب المام عن مضع جعلي وعن يعني التعهد للإنتزام يبرئ للمده زمة لا هي مشغولة وهذا الأصل أخوه المسلم عندما جاء ووجد هذا الشيء هناك يعني إذا فاته حظ الجميع هناك حظ للآخر وجدنا الشريعة تبقي أشياء لأخوة الإسلام بمعان الدولة بل إنها ربما تفسد المعاملة وتلغيها لشجر معارضتها لأخوة ولربما نلعت مما أحد الله للمعارضتين الأخوة وَلَا يَبِعْبَادُكُمْ أَنَا بِعِبَادُكُمْ ونهى أن يسمى المسلم على سوم الأخير أعمل به جائب والسوم جائب لكن إذا أضرب الإخوة منع فإذا كان الإنسان المسلم يعني لا يستشعر الإخوة الإسلامية يستح إذا وجد الضالة لأخير المسلم يبحث عن الضالة من أجل أن يأخذ نحاقتها يكون هذا أمر يعني مؤثر في محبة المسلمين وتعاطبهم وكأنه ما في أخوة وليس هناك واجب إثماني يحفظ عن الإنسان أن حق أخي المسلم وأن يحفظ مدى أن الله أعطاني القدرة أن أجد هذا الشيء وعطاني القدرة أن أعجر عليه فلماذا لا أحفظ لأخي المسلم وأرده له ولا يقوم لي شيء فقد قال صلى الله عليه وسلم في بداية هجرة لما أثناء هاجرون إلى المدينة قال عليه الصلاة والسلام بالأنصار من كانت له أرضا فليزرعها أو ليزرها أرحا ولا يؤجرها فرواية فيما لا فنرام عن إدارة رجع مباحة لأن حالة الأنفار حينما قدم علينا المهازلون في أول أمر لا تسلح لهم أن يفعل أسر ثم بعد ذلك رخص في كراء الأواني لأن الأمر اتكر وأصلح أنه اتكره ففي تاب الأحيان يضيع الشيء من عندي ولا أستطيع أن أدفع تكريفه ولا أستطيع أن أدفع شيئا لمن مجدد ففتح ذلك من المعارض ويقاصه لا يخل من نظري وبحر. لأن هناك أصولا, هناك أصولاً يعني ينضع الاحتكام عليها معروفا من هذه الشرع ولعل الأشفى أنه لا يأخذ شيئا لكن لا ينضعي لصاحب الشيء أن يفوت المكافأة والإحسان لأخيه المسلم فقد قال الله سبحانه وان فرع إليكم معروفا فكافئه وهذا يدعي أنه يدخل تحت باب المكافآت لكن لا ينضع بشيء لأنه من مكافئة فهذا هو الأشفى الله عنه من خيث الأصول معك فضيلة الشيخ سائل يقول المثلث رحمه الله تعالى ذكر في تعريف الجعالة عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة فلم يجعل العلم العمل والمدة شرطا لأخذ الجعالة ثم قال بعد ذلك وفي أثنائه يأخذ إسفة ماله وكيف جعل العلم شرطا في اتحقاق الجعال في هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إما بعث المسألة من حيث الانتزام صاحب الشيء الضائع إذا التزم له صورتان الصورة الأولى أن يلتزم بشخص مخصوص فلا يلزمه غيره إذا قال يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة فوجدها بكر أو عمر لا يلتزم للوحي وعمر تصح المثلة تابعة للمثلة التي ذكرناها من وجد شيئا ضائعا هذا من حيث التزام للشخص المنصوص أما من حيث التزام بأموما وقول من وجد فكل من وجد فإنه قد التزم له أن نعطيه هذا الجعل في ظاهر العبارة بعد علمه أن الشخص الذي وجد ذلك الشيء بعد العلم المكافأة والجعل معناه أنه نوى في قرارة قلبه والهجل لهذا العبد هذه الأصل إذا كان يعلم بالجعل أما إذا كان لا يعلم بالجعل صحيح أن الذي وضع الجعل وضعه لجميع المسلمين لكن من رضي أن يتعاقدنه وهو لم يتعاقدنه ذهب ووجد هذا البعير الشارع وليس في مبيته أن يأخذ عبابا فيبقى على مياه ويكون محضر تبرق ومنحض الضرل والإحسان هذا المحيث الأرض الشرم يقضيها لأنه منحضر الضرل ومحضر أحسان فرق رحمه الله بين أن يعلم بينا عن لا هذا ما يقف في من الله بعض الفقه يقيس هذا عن المعاملة من الله وهذا ضغيف جدا يقولون إنه ما تنال الأجر إلا إذا استشعرت السواب المضوع على العمل وهذا لا ينقض على كرم الله سبحانه وتعالى ما عده لعباده فما وردا من الأحاديث في الفضائف فعمله العامل مستشعرا للثواب أو غيرا مستشعرا له فإن الله يرطيه ذلك الضوء فالجماهير العلماء رحمه الله على ذلك ولذلك السحابة فعلوا وأخبروا منه, كله منه وما كان عندهم حمد لأنه سوي الطب لأن هذا القول نسي أصلا وهو أن هناك فرقا بين مسألة الجهد ومسألة المعاملة مع الله الفرق بينهم أن الشخص لما تذهب وتجد بعيرا شارجا وتعزن للهلام وتأتي به إلى خلام ما خطر على ذلك أنه تأخذ شيئا لكن الذي يعمل الطاعة من حيث هو بمجرد إيمانه يعمل الصالحات ويرتاب عليها لم يتوابع يعني أي عمل تعمل من أعمال الصالحة لا تستشعر أن الله سيقع فيك بخلاف الذي في فرط لاغف يعني الشخص الذي يعمل عنه رسالح ينتظر توابين الله اللي عنده المصوف الذي يقولون لا نعمل لجنة ولا طلبا لجنة ولا خوف من النار يعود بالله أنا حداف قال لله عزيزي وعلى الله عليه وسلم الذين عملوا خوفا من النار وطلبا لجنة والله نعمل نخاف من العذاب الله ونرجو رحمة الله ولا يقضح ذلك ولا في إيماننا لأنه ليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلى درجه وهو يخاف من نار الله ويجل جنة ولا انا إلا أن يتغمدني ما هو برفيه وهو يسأل الله عنه اللهم أسألك الجنة وعمق الربي قال يعبد لأنه ربه ما يعبده من أجل جنة وعمال فالعامل من حيث هو يعمل للعمل الصالح يعمل الأمر الصالح ويعمل أن هناك جزاء وشوابا من ان صالح من ذكر ام انثى وهم من فمن احيا الناس اترضى ولا نجد لنا فجعل الداء مرتبا على الامل فبناء على ذلك لا يثبت النقض امل بدون العلم بالتعاقب لان المخلوق المخلوق يجب ان يتعقل واما المخلوق مع خالقه هذه مساله بتكلم عليها شيخ الاسلام تيم الله وعاشا اليها في مصطلح العقد لما نتكلم عن العقد العلمة عندنا في طبي تعالى يا أيها الذين أعلموا أوفق العقود بعض المبسلين بعض المبسلين بعض المبسلين البصري وغيره أخذ هذا اللفظ على عمنا وقال إن العقل يرعى بين المخلوق والخارج إن الله اشترى من المؤمنين عنه فجعلوا تعاقب اخترشلوا ببيعكم الذي لا يحكمه لله علي أن أصوم لله علي أن أحكم لله علي أن أفعل كذا وكذا ففي تعاقب من المثبت والخارج لكن في تعاقد أصلي من الخالق أنه أي عمل صالح لا يبيع أني لا أبيع عمله عامل منيكم من ذكر العودة فما نستطيع أن نقول أنه ما يحصل على الأهنال الصالحة يعني أنها من ليلة القدر يقول ما يطور لهما تقبل من بنده إذا أحيى العشر الأواخر وليس في البيتها أن يطور لهما تقبل منه ما يتقل نوى أو لم ينوي سبحانه وتعالى أكرم من معامل سبحانه وهو له الفضل والذنة التامة الكاملة ثم سبقا لي أنه يوارد هنا لأن قياف هذا على هذا أنا نسأل فالجعل والإخطاءات في, في تعاقب المخلطة وتقديد النظر الصقي على هذا بعيد ولذلك يبقى الأصل أن المخلوق ينال الأجر ولو لم يكن عنده شعور بذلك الأجر لكن ينظر لأنه يكون عنده الأساس وهو الإخلاص لله ورجع ثواب من الله عز وجل وهذا يقف الإجنان نسأل في التفصيل يعلم أنه إذا قاله هذه العشرة الآخر وأصال له تقدر يغفر منه ما تقلم من جنبه ويقلب ذلك السجوات إنما هو نحو فضلا من الله سبحانه وتعالى وليم يمكن خياس هذه المساعة المسألة التي وردت أن المخلوق مع المخلوق لا يكون منه تعاقده فنجعل إلا بعد علمه والله محسنا سهلكم الله الفضيل الشيخ سعين يقول أشكل علي فهم هذين الحديثين الأول قوله عليه الصلاة والسلام تداوب والحديث الثاني حوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أصيبت في الصراع أصبري ولا في الجنة حديث المرأة السوداء والصحيح عند عزاشر رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه يوماً أنا أريك انرأة من أهل الجنة وكانت منذ الصورة تتجمع ذلك جنة في شبع ويتيش على وجه تلك المراه في السوداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسرع فضل الله ان يشيان فقال علي الصراط سلمان ان شئت فيه ان شئت فعرضته لك ان شئت فدرتي ولك الجنه فقالت افصل هذا الحديث ذهب عنه من جوه انما ان تقول ان اصل التداول وهذه القضية، قضية عين لا أموم لها فقائد القضايا الأعيان لا تفسح دليلاً للأمم طيب إذا جئت تقول قضية العين، نريد أن نعرف ما هو باب القضية العين قضية العين أن تأتي على وجه لا يمكن الحق الغير بها وتخالف أفلاً فإذا جاءت مخالفاً من أفلاً، فقف صوت القضية العين لهذا الشخص في عين مثلاً شهادة زي بن ثالث. رضي الله عنه وارضاه لما جعل عمده السلم لشهادة رجلين هل يمكن أن نقص غير زياد علي؟ ما يمكن نقول هذه قضية عين لا تطلح دليل للأمين فإذا إذا وجد فيها ما يدم على التخصيص وإن اختصار فنقول قضية هنا في السوحة العموم لما كان شفاؤها من السلم وحكمت قال إن شئت دعوت له وإن شئت صبرت ولا تجن فقالت أفضل فهذا أمر فيه اشتراض من جهة الشخص لا شئ في صبر في ولا في الجنة فاختار في الصبر هذا لا يطعن في مجالة التداول ليس فيه طعن أبدا ولا يعارض لأن هذا شيء مغيث وشفاؤها محقق ولو دعناها في جيلة أول سعيدة السنة فتشفر فإذا فيها واردة ويكون ورود هذه الحادثة تعليماً للأمة وتوجيهاً لكل مبتلم خاصة بالأمراض النسية والأمراض الروحية أنها سبيماً إلى الجنة بذلك صبر عليها العبد باحتسد الهم والغم والأحزان والأمراض النسية الصبر عليها الصراء في حكمها الجنون الصبر عليها لا شك أن هذا بذلك احتسد الإنسان فيه كما هم من أعظم الأشجاد الموجدة لغصان الذنب لأن البلاء رسال الله فيهدن منذ العبد وبمانا هذا يكون قضية عين ولا تفقدين للعموم الأمر الثاني أن المرأة ما عرضت الحديث لأن الحديث يقول تداو عباد الله والدعاء خالد عن الدواء الذي أمر بهم الحيث هو يعني تداوي شيء كل دعاء شيء معه الدعاء بين الحد وبين ربهم والرقية تقوم من التداوي وفيها أدعم لكن التابع ليس أصنع جاءتدعني ولم تأتي أصنع فتجعل التداول في الوسائل المعروفة مثل الأصرية أشياء الوجودة في الأشياء ونحنها اتداول بها العدل فجاء الشرع لليان أن التداول بها لا يعارض ولا ينافي التوقف ولا يضاد جد وتبقى كما قال علي فأدعو لك شيء تداول بك يفتح خاصا من العامة يكون خاصا من عام يكون التعارض قل لو كان عام مع عام يكون متعارضا يقول يشكل حديثان إلى تعارضان من كل وجه لكن حديث خاص في نوع خاص وهو الدعاء وهو عام في التداوي يشكل أصلي وأدوية والرقيام من الدعاء تبعه مثل هذا لكن هنا الدعاء جاء أصنف يشكل دعوته لكن يشكل دعائه يكون خاص من عام هذا الخاص من الآن، لا يقضي المعارضة من كل شيء، أبداً لا يقضي، مثلاً تقول لو أن شخصاً قال أريد أن أتداوى، وقال شخص آخر فلأسأل الله عز وجل أن يشهيني وسأستمر على الجعا ما في تعارض، يعني هذا العالم سيدعو وإذا أرى، إن يتداوى، تداوى، فيكون هذا الخاص من الآن، ما في تعارض يعني كونه يدعو، لا يعارض، أتداوى تداوى إنما تكون الامعار ربهم حديثين لو كان الدعاء غير تداوى في فيضاده من كل وجه يقول عليه الصلاة والسلام تداوى وعباد الله ما يأتي حديث آخر ويقول لا تتداوى هذا تعابل أما إذا جاء تداوى وعباد الله وجاء يعني الدعاء تداوى وأعرضت عنها المرأة توكنا على الله هذا عن خاص ما هو يعرض عن عام فلذلك من يختبر فيار المرأة للجنة والصبر معارضا لمسألة التداول وعلى هذا يمكن أن يكون جرها بين الشبابين الوجهة التالية أن يقال إن الشريعة المسافية فيها بحسن والأحسن فيقوله على الشرسان إن شئت دعوته لك دواء وعلاج هذا حسن والأحسن أن يتوكل وفوض أمره الله إذا وجد ضمانه هذا الذي يجعل بعض العالمين يقول إن من نفس إنه في حديث الرقية قالوا يترك الرقية إلى وثق ولذلك الذي يكون تكون الرقية الشفاء الذي لا يغلب على ظنه يعني أنه إذا لم يستقل يبقى في إيمانه القضاء والقدر فقط يكون الرقية واجباً عليه يعني التداوي واجب في بعض الأحيان يجب لإنقاذ نفسه أو خوفه من شذنه يجب عليه فعلى هذا نقول ان حديث الرقية حديث التداوي لا يعارف حديث المرأة من هذا الوجه والله على فعله الله فضيلة الشيف سائل يقول كي تتوجع وتقسم الجعالة على الصحابة كلهم مع القارئ كان واحدا هذا ممكن لأنه في هو استشكل لبعض الظلمة رحمه الله استشكل لبعض هذا الحديث لكن يقولون أنه بعض الأحيان تكون الشراكة بالرفقة يعني إذا سافر قم جماعة اشتركوا في الغن والغرب وللالك اتضرر لذي يأتي يأتي عليهم كلهم لأنه يأتي لهم كلهم في بعض نشايخنا رحمة الله يقول هذا الحديث في هذا الاشتار ويمكن أن يجاب لأنه كان يمكن كل شخص لهم من يقضي فلما اختار من يقضي صار الكل كلهم كامل فلما اختاره أن ينتجب كانت أكلف عليه لكن من الأجرة للجميع والله أعلم بي هنا قال عسلان واضربوني معكم بشأن مضحف لأن الشرع الذي وجه لأن الوقيا جاءت من دلالة عليه الصلاة الذي أنزلت عليه الفاتحة ويكون على هذا قوله اضربوني معكم بشأن مضحف لأن كما اخترقتم عنكم بشأن أن كل منكم كان يمكن أن يبقي فإن الشرع له وجه من جهد أن الفاتحة تارث من شرق الله ينزل وجل ومن والله تعالى أتابعكم الله فضيل الشيخ سيقول هل تكون الجعالة في الأمور المعنوية؟ سيقول المعلم لثلاثين من حلمت أن التذى فله عشر درجات من خلاله السلم راضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسابقة لا سبق إلا في نص أو قف أو ثالث هذا نقص راضح ما في أي شكال. مؤمن بما جاء منتزم ومنثمن لا يجوز وضع الجوائب إلا عن هذه الثلاثة السبب أن الجوائب تختف الشخناء وتختف البلغاء وتختف نظم التنافس ما تنافس أقوم غالبا إلا حد صاحب أن يكون أسرع قال بعض العلماء فاستثنية هذه الثلاثة الأشياء لأمور لا تعارض الأصل من المنعمين في الوضع الجوائب لأن لا سبق إلا في نفس أو قف أو حافظ كلها في الجهاز في السبيل الله كما تقبلنا عنه في ذلك فحينما يسبقك أخوك وتراه يسبقك تفرح لأنه سيكون أعظم نهاية للعدل والجهاز في السبيل الله وحينما يكون أكثر رميا منك تفرح لما يكون من نفسه البلاء في العدل والنهاية وقال إنه أجيزت لوجودة حاجة للجهاز أيما كان هذا نص صالح ما يجوز برعاً مسابقات لما تحدث الشحناء البغضاء بين الناس إلا في استخدام الشكل على هذا المسابقات فقافية وإن داخل حكاية المنوعة ما يشكل حبيثي قل لا سابقاً أي لا جعل يجعل ألف إذاقي إلا في هذه الثلاثة فنجد من هذه السنة ولا نفتح نجال القلاس ولا نجال لو جينا نقول من هذا الجعل خاله في الجهل الجهل يحتاج شيء يديره في الشارع يحتاجه وانت عاجز عنه وسيارتك الضائعه تحتاجها وانت حاجز عنها وجدارك الساقط وقلمك الضائع شيء تحتاج لكن مثلا ايش يحتاجه هو يعلمها ويعلمها حين الجهل من ايجاد شيء في مثل ذلك لا نمنع ومن هنا نقول للناس لا يصح الجهد إذا كان لا من شفقته على العامل حتى قالوا من أخبرني قالوا من لو قالوا قالوا ذكروا إمام بنور وغور وشار إله إمام بنور في الضلبة لو قالوا من أخبرني بوقت خروج سنان فله كذا قالوا من نستشق لأن الإخبار بالخروج لا في أصلاً أي عناء ولا أي جهد وقت من الخروج هذا مشكلة الجعلة يعني إذا كان بالنعمل لا مصلحة فكيف إذا كان بالنجاع لا مصلحة لا أي مصلحة للمعلم حينما يكون الحل المسلم ثلاثي وضيع المسلم إذا لا مصلحة له وكيف نعلم يقول قائد المصلحة إلا الطلاب يتنافسون نعم نعم يتنافسون ويتغاضضون ويتحاسبون لسبب هذا التنافس ولذلك رأينا بأعلمين أن الطلاب إذا ضدع لهم جعل على مسابقة حقد رؤهم على دا. حتى لقد رأيت بعين بعض الزمناء من كانوا إلى جرب لمن يسابق في الحذر تمنى بعضهم خطأ في القرآن وفي كتاب اللعب الجنة شاء الله ناهيك على أنه إذا كان صغيرا وأعطي على حد كتاب اللعب الجنة كيف سننشأ متعلق الطلب بهذه الجنة وانظر إليه ربما ينمر علي العام كاملا لا يراجعه إلا إذا أعطيه في ليكون فيه تراويح أو أعطيه اوتوماتن مش عارف اما بس اذا قلع من راس الخدمه تدخل بالواحد كتاب الله العلوم العلميه ينبغى خيانته من الدنيا لا حاجه ينبغى شكر الله ان حافظ عليه و قام العلم صون الله في الدنيا والاخره ونحافظ العلم لاخره حفظ الله في دينه و راحته و بارك لنا في دنيانا و بارك لنا في من يتعلق بحوارات بالجوائز تظن عليه من الفهم الشيء الكبير ولا يبارك له في عنده ولا ينتفق فتى إن نفسه ربما ضعفت عن الاشتساب إذا من يوجد التوارد وتجده متقاعدة في الأمور التي يكون فيها نفعل الآمنة ولا يدارفهم بإلم الشخص الذي يرسل إلا عن أن ينافس به أحدهم وانظر إلى طالب علم يؤثى مع طالب علم أجل مسائل فقهية وشعيد يتنافس الإثنان انظر إليهم ماذا نريد أن تنافس به أحدهم من هو أعلم أن أظلم لك إلا تتعاين بإنك. والأفضل لك لا تشعر الناس أنك أعلم فإذاً ما تتفق مع نقاطة الشريعة لا تتفق مع نقاطة الشريعة نقاط الإخلاص التوحيدة التي يتجبها قامة هذه الشريعة هذا كثير من الهيان ويحدث يتدخل بين طلاب العلم يحدث يتدخل بين الطلاب, العلم. بين الطلاب العلمين فلننضغي ثنانة الإلم عن ذهاب والأعظم بلاء والأشد إذا كانت الأشياء المسؤول عنها في الثقافة لا ينتفع به المسؤول ولربما تكون عن تاريخ ميلاد كافر أو فاجر أو عائل فيصلح بهذه في الحالة إلى هذه الأسئلة ان تاريخ كافر أو فاجر ابناء أبناء المسلمين يتعلقون بقراءة كتب الكفاف وأصلح منذ النوع من التغريب اللاشعوري يذهب ويشتري الكتب الذي تتخذب عن تاريخ الكفاف قل ماذا تريد؟ ربما أجل أنه هذا يزيد من ثقافه ويصلح الذي يجيب عن هذه الأسئلة ظريبا لفهم إشارة أنه أوثر معلومة فلي الأمور تجر الى مفاسد الى اضرار ولذلك ينبغي قفل هذا الباب لانك اذا تحكمت في الامور دي فتعثت علينا في الامور الدنيا فحصل بذلك من الضرر ما لا يدرك ولذلك اوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل هذا العلم صان ولفظ ومنشذ العلم ورفعنا كما قال الشاعر الله الله ان هم هم رحمه الله اولا وان اهل العلم صانوه صانه وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُ وَلَوْ عَظَّمُوهُ فَالْنُفُوصِ لَعُدْنَا ولذلك من خبض العلم حجل الله له قرامة إن في وجهه وفي أهله وفي ماله وحيث ما كان يبارك في علمك ما صنته وجعلته لآخر فتكلمت به لله وعلمت لله وتعلمت لله أنا إلى فتحة أمر الدنيا على خاصة نشف الصغار معمود لهم وجدنا الثلاث هذه الأمة قابتة العالم من المشيط إلى المشيط يا إخوان تذكروا أن الإنسان العاقر يقرأ التاريخ الأمة قابتة العالم من المشيط إلى المشيط وكانت مدارس المسلمين في كل ثقر وفر المكان ما كنا نعرف هل كان يختفال؟ أبدا ما كانوا يعرفون إلا وهم يسلون على بقر في سمق القلب مجتسلين أجر الله سبحانه وتعالى مبتغين الضوار من الله سبحانه الله لهم وبارك علمهم وبقي علمهم إلى اليوم خالداً ثالداً حتى أنك تجد كتاب العالم بسروقاً في, في دول الكفر تشكور فتعلم الزراح سبحانه الله عزيز لأنه يتخطط لله والعلم ذو لله تشكر الله حتى أدوه الله نحفر هذه كلها آيات وعبط من إخبار التوحيد لإرادتنا عند الله سبحانه عزيز ولذلك تجد بعد حفظة كتاب الله عزيز يحفظ من أجل جواعج ويحفظ من أجل الدنيا فإذا به مدية القلب لا ينتفق بالقرآن من سبحانه الله فلربنا تجد الشخص عندهم نصف القرآن مخلصاً لله في بول كرام يقوم به الناس ويرثي من آيات الناس وينتفع بها وتجد الوجب يأتيه وينتفع القرآن من أجل من ما يكون قراءة ولن يدخم في قلبه إن شاء الله سأعطيه منها الأثرات خلاص نظر منه هذا العلم يراغ به وجه الله وكل من تعلم وكان من أهل العلم فنواجب عليها أن يبعن الآخر نصف عينه وأن يجعل معنى الله مصفة تلك الدار الآخرة تقول أنظر إلى هذه الآية وتأملك ما يقول أهل الأجل. ما قال الدار الآخرة قال تلك وهذا إشارة إلى البلوك ورشة منزلة تلك الدار الآخرة على وسمت فعلى أهلها وسمت أن تطاني الدنيا لأن الدنيا ضررتها تماما كما أراد الدنيا نجيد الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها ويجعل الله لك الآخرة مثلا لله بالاختصاص اللهم بقدر الاختصاص للذين لا يرجون الذل في الارض وما في سائر الذين تقوا الله في هذه العين والعاقبه في المخبيه فاهدن الذين دخلنا الشمال كذلك ونعوذك العلم من الخسران انما طلب العلم لله وفي النوم وفي غامه عند الله زوج حتى يبارك الله فيه فاذا فهمنا ذلك وجدنا خير وبركه ووجدنا من يستطيع يخرج من من الصباح ولا يرته إلى بيته إلا اللي في الليل وهو عاك في بيت دوته لا اللي يعلم أبناء للشيء أما إذا وضعت على ذلك الشراهي والجوائد ونتعلق قلبه بها والقلب إذا تعلق بشيء فتن به إلا أن يكون من مرضات الله وقد أخذ رسول الله عليه وسلم إن الدنيا ملعونة ندون النافية إلا لكر الله وما ظاله الضالب يعني إلا أراضة الله وإلا ما أجاه رفهم من فوق البركة فنسأل الله العظيم أبدا عشر كيل من إجعلنا من العربي لهذا الإلم واجه من إجعل ما تعلمناه وعلمناه صال صدود الكريم موجود للغوامة العظيم وأن نصف ألنا شكاً كالعلم ظهر منها ومن وطن الله تعالى